وَظَنُوا أَنَّهُمْ مانعَتُهُمْ حُصُولُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ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 فَنَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ واليتامى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ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 يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون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 وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَأْصَرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَأْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَا يُوَلِّنَ الْأَدْبَارَ ثُمْ